علمت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عني أرجو الله أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.